وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ مَعْلَمَ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا 122. وقل لهما قولا كريما 123. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب كما صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن